بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثير قم فأنذير وربك فكبير وثيابك فطهير والرجز فهجور ولا تمنون تكثير ولربك فأصبير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 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة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 ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقل الذين في قلوبهم مرض والكافرون وليقل الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 إنها لإحدى الكبار نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون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 اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فمالهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفره فرت من قسورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفاً منشرا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكره